بسم <تضحي> الله الرحمن الرحيم وضحا ايوه ايوه لك ربنا ما هي كريمه يا حضره الناس يا حضره الناس هل يجد كثير من ساء ووجدك ضلت فسجد ووجدك الى It's a happy life. فلم يجد كثيلا فان وجدك من تفاقت في الليل اكو اك بوارض للماهر روح ما نروح الله الله الله هاي ثاني الله هاي ثاني ما يبلغ دي العالم ووضحنا فإنما على أسر يكسر إنما على أسر يكسر فإذا فرغت ربك فالرب